إ ن الله مع الذين ا ت ق و ا و ا لهم ذ ي ن م ح ر الإحسان ع م ي تشريفكم في جده قد أ ج ر م ت انظارها تلاقينا على خير وهنا دليلا للهدى ثمن الضلال ف ي ا ر الله ما أ س م ى ل ق ا ن وما أ س م ى مثابره ا ل م ع ا ل أ ا ص ا ب ن ا إ خ و ا ن ن ا ضيوفنا أ ح ب ا ب ن ا لبيتموا د ا ء ن ا قدمتموا بنارنا اجر قصور ومالا مرحبا بمن أ ت ا ن ا ايها ا ل د ا ئ ر أ ه ل ا لك ب ا ل قلب مكان مرحبا بمن وصل في العيون والنقد قلبنا هو المحل وبه يوم ج ل د ف ق ن ت م حولنا فستان طيب و ق ف ت م ا ل ت ع ا د ي والسلامه فعطر حولنا كالورد انتم يا كرام فمرحى ثم مرحى يا كرام ق ل ي ت م عندنا تم ا ل م ر ا م ف أ ه ل ا ثم أ ه ل ا ثم أ ه ل ا اضفتم بيننا كل المقام الجمع الثيم ك ا ل ت ع ي ت م ب أ س ك ا واطيب وانت الحايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لشعر في كل عمر مسلم حج لا يستقر عليه الراكب ا ل و ا ل ي تستقيم جميع الموارد ا ل ث ق ا ف ي ة في اولى يرتاحها الادبيه التي اضيء يوجدكم ويشرفها ت رجل لوم ا ل ا ح ن ا لانتقمنا من قلبه 私はあなたの人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人生を変えた人 وعدد من ا ل م د ا ر ا ل ث ا ن ي ه شارم وعليم ومؤيد فلا أ ر ي د أ ن أ ك و ن حائلا ففي نظره بينكم بيدي بيدي وبينه ف إ ن ي س م ع ك م وتكفروا منه ف ل ي ت ق د م مجديا مجبورا ا ل م ع ب و د بكل لسان المعبود بكل زمان الذي لا يخلو عن عزمه م ت ا ن ولا يشغله ش ا م عن ش ا م علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان والصلاه والسلام على رسوله المؤيد ب ا ل ق ر آ ن دان ا ل ب ا ط ل بالحجه والبرهان وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ه ل التقوى والايمان وعلى كل من سار على نهجهم واقتفى اثرهم إ ل ى يوم ا ل ج م ع ا ل إ ح س ا ن وبعد ا ل ي خ و الكرام والاخوات الكريمات الطلاب الا أ لله السلام عليكم جميعا و ر ح م ة الله وبركاته فراشه هامت بضوء ش م ع ة فحلقت تغادر الغرام قالت لها الانسان خذي يدي وابتعدي لن تلجي س و الرجا في د و ر ة ا ل ك ل ا م لم تسمع الكلام وحلق السدور واللقى يدور في ي ن ا ف ه ا تحطمت ثم هول وحشرج الحطام أموت اموت ل ولا أعجز تحطمت أ في النور ولا أ ع ج ز في الظلام تحطمت ثم أ م و ت في النور ولا أ ع ي ش في الظلام هذا الاستهلال ل ع ل ا ق ة و ث ي ر ة بين ا ل أ د ب والنور ا ل ج ل س ة جلسه ا د ب ي ة ا ل أ د ب معناه التهذيب و شرف النفس و ا ل أ د ب معناه حلو الكلام نظما و نسرا قولا وشعرا ا ل أ د ب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ادبني ربي ف أ ح س ن ت أ د ي ب ي في و ق ي ن ا ل م ع ا ص ر حصر ا ل أ د ب في ح ر و ى الكلام و إ ي ح ا ء ا ت التصوير و إ ب د ا ع ا ت الفكر والعقل وهو معنى غير بعيد هذه ا ل ج ل س ة الأدلية أ و ل ا ن س ت ع ي ن ب ان ل ل يكون ل هناك ل سلمة ا ر هي ة لأن ا ع ر ا ء ا ت و أ ر ب ع ة ش ا ع ر ي ي و ل يرى م ع ه و ش ا ع ك ا ج ه و ش ا ع ر لا ترتضي أ ن ت س م ع و ش ا ع ر لا تستحي أ ن ت ص ف ع استشق الجلد والزجر والتاليف و ن ع و بالله أ ن نكون من هذا الصوت وهذا النوع ك ل م ة شاعر ك ل م ة ك ب ي ر ة ولكن يمكن تعديلها إ ل ى محاولات ش ع ر ي ة وهذه المحاولات ا ل ش ع ر ي ة ا ل خ ا ص ة ه ي م ح ا و ل ا ت ق ل ي ل ة ليست ب ا ل ك ث ي ر ة والسبب ليس العجز و إ ن م ا الانشغال ل أ ن الشعر يحتاج إ ل ى م د و ء ا ل ب ا ل وطمانينه النفسي ومساحه من الزمن والوقت والعمر الطويل ب إ ذ ن الله في هذه ا ل ج ل س ة نحدد ميادين شده من ميادين ا ل أ د ب والشعر والنشر هذه ا ل ج ل س ة وضعت لها تقسيم أ و تقسيم خاص المحاولات التي ستلغى بهذه ا ل ج ل س ة بعضها من ت ا ر ي ف ي الخاص وبعضها من غصاي ب أ عجبت بها و أ ب ي ا ل تحمل مثلا سائرا أ و حكمه نافعه من فضول شعر ا ء ا ل أ ق د م ي ن و ا ل م ع ا ص ر ي ن ي عن ي بعضها سيكون من الراس و ا ل ب ع ض ا ل آ خ ر من ا ل ك ر ا س ونرجو ا ن ه تكون كل انواع ل أ إن ش ا ء ا ل ل ه م ف ي د ة و ن ا ف ع ة الشعر نوم من ا ل أ د ب و الادب لا يشعر ع ن ي ا ل و إ ن م ا ك م ا تم ا م ن ظ م ً ا أ و نشرا و ا ل أ د ب ل غ ة أ خ ذ من ا ل م أ ذ ب ه و ا ل م أ ذ ب ة هي ا ل م ا ئ د ة ا ل م ل ي ئ ة بالطعام المتنوع ا ل م أ ك و ل ا ت ا ل ش ه ي ة تسمى م أ ذ ب ة يقال أ د ب ب ل ا ن القوم أ ي دعاهم إ ل ى م أ ذ ب ة و إ ل ى و ل ي م ة والجامع بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي إ ذ ا كان في ا ل ل غ ة الطعام المتنوع و في الاصطلاح فنون القول و الحديث الرابط بين التعريفين أ ن ا ل أ و ل غذاء ا ل أ ج س ا د و ا ل أ ب د ا ن و الثاني غذاء العقول و ا ل أ ر و ا ح ا ل م أ ذ و ب ة غذاء ا ل أ ب د ا ن و غذاء ا ل أ ج س ا م و ا ل أ د ب اصطلاحا ً غذاء للعقول وغذاء ل ل أ ر و ا ح لان ا ل أ د ب يكون تشجيعا أ ح ي ا ن ا للجبناء أ ح ي ا ن ا يكون ا ل أ د ب ت س خ ي ا للبخلاء كما يقول الله ي ا خ ذ و ت ع ل م الادب أ و ل ا ل أ د والشعر ل أ ن ه ي ق ر أ الجمال ا ل أ د ب والشعر فيكون شجاعا ي ق ر أ ه البخيل فيكون كريما ي ق ر أ ه العاق لوالديه فيكون بارا لوالديه ي ق ر أ ه ا ل إ ن س ا ن ا ل ح ر ف فيستقيم و ي ق ر أ ه الجاهل فيتعلم ي ق ر أ ه الحزين فتشرف نفسه وتسمو روحه ويودع ا ل ك آ ب ة والقلق و الضجر ا ل إ س ل ا م جاء ولم يلغي الشعر ا ل ج ا ه ل ي ة فيها شعراء جاء المعلقات العشره شعراء ف ط ا ح ل ة و مخضرمين ع ا ط ر ا ل ج ا ه ل ي ة و ع ا ط ر ا ل إ س ل ا م من شعراء المعلقات العشره جاء ا ل إ س ل ا م ه ذ م الشعر و لم يلغي هذا الشعر ل أ ن ه كان من أ غ ر ا ض الشعر في ا ل ج ا ه ل ي ة الغزل و ربما الفاحش البذيء الفخر ا ل ه ي ج ا د المدح الفخر ب ا ل ع ص ب ي ة و ا ل ق ب ل ي ة و ا ل ع ن ص ر ي ة يا ا ل ا س ل ا ل ي ه ذ ب هذه ا ل أ غ ر ا ض ا ل ش ع ر ي ة ويضيف إ ل ي ه ا أ ل و ا ن واغراض ج د ي د ة من ذلك ا ل د ع و ة إ ل ى مكائن ا ل أ خ ل ا ق ا ل د ع و ة إ ل ى الجهاد بالنبي الله عز وجل ا ل ع ص ة ل ت ذ ك ر الموت والرحيل والدار ا ل آ خ ر ى الرساء للميتين و ا ت ا ب ي ن السابقين من العلماء والعظماء لهذه ا ل أ م ة فجاء ا ل إ س ل ا م ولم يكن محاربا للشعر لان بعض من لم يطلع على موقف ا ل إ س ل ا م يظن أ ن ا ل إ س ل ا م جاء ل يحارب الشعر مع أ ن الله جل وعلا في ا ل ق ر آ ن ق س ل م الشعراء إ ل ى نوعين فقال جل وعلا والشعراء في ص و ر ة ك ا م ل ة اسمها ص و ر ة الشعراء الشعراء يتبعهم الغاوون لماذا أ ل م ت ر أ ن ه في كل والي يهيمون شاعر يتكلم في كل ا ل أ و ل ي ا ء يحلق في كل الافاق يطوف كل الميادين مجال ا ل ر ي ا ض ة و مجال ا ل س ي ا س ة مجال الفكر و مجال ا ل ث ق ا ف ة ومجال الطبيب والماكولات ومجال ا ل أ ح ل ا م و ا ل أ و ه ا م والخرافات والاساطير حتى انه علم وشاع ع الناس أ ن أ ع ذ ب الشعر أ ب ذ ب ه الشعر العذب هو الذي يكون موغلا بالخيال و ا ل ك ل م ف أ ع ذ ب ه أ ب ذ ب ه الاستاذ جاء وعدد بعض هذه المفاهيم وضعها في المصاب الصحيح وجعل من شعراء ا ل إ س ل ا م دعاه للدين و ل ل إ س ل ا م كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يشجع حسان بن ا ل ثابت رضي الله عنه قائلا له أ ه ج ه م يا حسان و ر و ح القدس معك أ ي د ك الله و ر و ح القدس وكان يجتمع الى الخنساء وهي تنشي الشعر ويقول هي يا هناك أ ي زيدي وقولي فكان ا ل شاعرا من ل ن س ا ء يقول الشعر ويسمعه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويستجيده لما جاء ا ل ق ر آ ن نزل ا ل ق ر آ ن ا ن ت غ ل الناس بسحر ا ل ق ر آ ن ونزل الشعر من هؤلاء الشعراء المخضرمين شاعر ا ل م ع ل ق ة المشهور لذيذ بن أ ب ي ربيعه رحمه الله عاش ستين عاما في ا ل ج ا ه ل ي ة وستين عاما في ا ل إ س ل ا م ولم يقل بعد الاسلام إ ل ا بيتا واحدا أ ل ا كل شيء ما خلا ل ل ه باطل وكل نعيم لا محاله ز ا ئ ل لما قيل له اسمعنا شيئا من الشعر لبيد بن ابي ر ب ي ع صاحب ا ل م ع م ر ا ل م ج ه و ر ة عفت ا د ي ا ر محلها ومقامها به م ا ت ح ب د غولها ف ي ر ج ا م ه ا فمدافع الريان يري رسمها خلقا كما ضمن ا ل و ث ي ه س ل ا م ه ا دمن تجرم بعد عهد انيسها حجج ن خلود حلالها وحرامها رزقت ُ مرابيع الغيوم واصابها واذكر روائع جبتها فرهامها من اجود ما قيل هذه الفصيله وهي بضعه وثمانين بيتا في واحد من ابيات هذه الفصيله شجد الفرنسق الشاعر مر بشاعر او ملقي يلقي هذه الفصيله فوصل الى قوله قول ل ب ي ذ بن ربيع وجلست يول عن الطلول وجلست يول عن الطلول ك أ ن ه ا زبون تجد م و ت و ن ه ا أ ق ل ا م ه ا فسجد الفرزه فقيل له لماذا سجدت فقال أ ن ت م تعرفون س ج د ة ا ل ق ر آ ن ونحن ن ع ر ف سجد, سجد الشعر قال هنا س ج د ة الشعر طبعا هل ا ش ط ح ة من ش ط ح ا ت هذا الشاعر ل أ ن ه ليس س ج و د في الشعر و إ ن م ا السجود في القران سجود التلاوه معروف في ا ل ق ر آ ن ا لكن ر ي م ل ك ا ل م خ ص و ط أ ن ه هذا الشاعر الفرزدق العصر ا ل أ م و ي انفعل بهذه الابيات وانفعل مع هذه ا ل ق ص ي د ة حتى خ ر ر ساجدا وقال هنا سجود الشعر لذيذ لما قيل ل ه أ ن ش د ن ا شيئا من الشعر قال اشعر ل بعد ا ل ب غ ر ة هل يعقل ان اقول ا ل شعرا ب ع د س و ر ة ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران ف أ ص ب ح ت هذه ا ل ك ل م ة مثلا سائرا الشعر بعد ا ل ب ق ر ة يعني بعد أ ن جاء كلام الله فلا شعر كلام الله أ ع ج ز هؤلاء الفصحاء والشعراء و ربنا تحدى به ا ل إ ن س والجن فقال قل لئن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على ان ياتوا بمثل هذا ا ل ق ر آ ن لا ياتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا لم يتجرا الشاعر على ان يحاكي ا ل ق ر آ ن ولو كان من ش ع ر ا ء المعلقات العشر ما تجروا على محاكاه ا ل ق ر آ ن إ ل ا بعض المحاولات ا ل س خ ي ف ة ا ل م ع ر و ف ة في التاريخ عن بعض المتنبيين الكارهين زي مسيلمه عليه ا ل ع ل د القطاطي م س ي ل م ا ل ك ذ ب تجر وحاول يحاكي ويقلد آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم ل أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم كلام ليس هو بنكر ا ل ا ل م ر ت ا ج و ليس هو بشير ا ل المنظوم فقال م ص ي ل ه أ ب ي ا ت أ و آ ي ا ت ز ع م ر نزلت ه ن ه ا وحي ف س م ى ع ن ا في في ا ل ق ر آ ن و الوحي ص و ر ة سماع س و ر ة ا ل ت ف ا ح ا ل ق ر آ ن الكريم هو ص و ر ة الدين التين و ا ل ز ي ت و ن و و ص ر ة النحل لكن ص و ر ة التفاح م و ج و د ة في القران م ص ي ل م ماذا ندل فيها قال قال له الوحي وفيرا اوحى اليه الشيطان ان اعطيناك التفاح فصل ي لربك وارتاح ان شانيات اول كافر ا ل س ف ا ح يعني اصبح يجاري آ ي ا ت ص و ر ة الكوثر ف ل ل س ف ي من ص و ر ة الكوثر و ص و ر ة التفاح بعض البصطاء ح ا و ل يقلل م ص ي ل م الكذب يعني الدوله ا ل أ م و ي ة ف ا ل ا ل ص و ر ة أ ي ض ا ً معارضه ل ص و ر ة الكوثر يقول فيها إِنَّ أَعْطِيْنَاكَ الْجَوَاهِرِ فصلبه ي ك و ي ا ر إِنَّ ش حاكم الدوله المسلمه ل أ ن ه اجعان ء ب و ة بعد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ردا عن ا ل إ س ل ا م فصلب على عمود صلب هذا الرجل على عمود فمر به أ ح د الخرافات وهو منصوب على هذا العمود ميت فقال له انا اعطيناك العمود فصل لربك من قعود بلا ركوع ولا سجود فما اراك تعود لأنه قبل أيام كان م ا لها الشعر و إ ن م ا غال الشعراء ي د ل ه م الغاوون أ ل م تر أ ن ه م في كل والي يهيمون و أ ن ه م يقولون ما لا يفعلون الصنف ا ل أ و ل شعراء لكنهم س ف ل و ا ضالين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا ي م ر و ن وهذا ينطبق إ ل ى ا ل أ د ب الوضيعي ادب ل أ نوع علم ادب رفيع شريف و أ د ب حقيق و ض ي ع والله جل و ع ل ى مدح أ ص ح ا ب ا ل أ د ب ا ل ر ف ي ق فقال الا الذين آ م ن و ا استثناء بعد ما ذلك في كل والد ي م ي م و ن ويتبعهم الغاوون ا س ت ث ن ى الله شعراء ا ل ح ك م ة فقال الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ي س ت ث ن ى إ ن شاء الله ستكون المحاور دلاله المحور الاول الشعر ا ل غ م ز ي فهذا الشعر غالبا ما ينصدر الى ش ع ر ا ل ا ي ا د ي أ النغض و ا ل ن غ ذ ي ن غ د الواقع أ و بعض المظاهر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة التقسيم الثاني شعر ا ل ط ر ف ة و ا ل م ل ح ة أ ي الشعر الذي فيه الحادث ا ل ط ر ي ف ة و ا ل ن ا د ر ة ا ل م ض ح ك ة وفيه رشاقه الدم و خ ف ة الظل لشاعر يتعرض للنغم لكن ب ص و ر ة مهذبه و ص و ر ة م ر ح ة و ص و ر ة م ض ح ك ة نشكر بها م ج م و ع ة من النماذج و ا ل أ م ث ل ه و أ خ ي ر ا التقسيم ا ل ث ا ل ث الشعر التربوي الذي يدلو الى مكان و ا ل أ خ ن ا ق و ا ل ع ف ة و ا ل ف ض ي ل ة هذا التقسيم السلاسل ل ا هو تقسيم خاص بهذه الجلسه التربوي الشعر الذي يهزف العقول ويربي ا ل أ ر و ا ح ب د ا ي ة ن أ خ ذ بعض المختصفات إ ل ى ا ل ن س ب ا ل أ و ل وهو الشعر الرمزي أ و النغلي أ و السياسي يقول الشاعر أ و قبل ما قال الشاعر قلت أ ن ا س ا ب ق ا لما كنا طلاب في هذه ا ل ج ا م ع ة مع ا ل د ف ع ة ا ل ت ا ش ه في كليه العلوم والتكنولوجيا السالغه ا ل ه ن د س ة والتكنولوجيا حاليا لما دخلنا ا ل ج ا م ع ة في ا ل س ن ة الثاني ة من سنوات ا ل د ر ا س ة تفاجانا في بعض وصف الطلاب والطالبات ف ا ل ف ت في ذلك الوقت أ ب ي ا ت ا شعريه فيها وصفه للواقع ف ي ه ا نوع من النظر و د ع و ة الى الوجود وسميتها ص ر خ ة في عالم ا ل أ م و ا ل فهي ق ص ي د ة ن و ن ي ة م ع ا ر ض ة ل أ ب ي ا ت ق ا ل ه شاعر عربي مسلم هو هاجم الرفاعي الذي قتله جمال عبد الناصر في زمن الظلم والاستبدال والطغيان هاجم الرفاعي قبل أ ن يعزم في ل ي ل ة ا ل إ ع د ا م يعني قبل ا ل إ ع د ا م بليله واحده رسل ر س ا ل ة إ ل ى أ ب ي ه سماها ر س ا ل ة في ل ي ل ة ا ل ت ن ف ي التنفيذ و ب ا ي ليله وحده على ا ل إ ع د ا م رسل هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل م ؤ ث ر ة ا ل م ع ب ر ة فيها يقول لابيه أ ب ت ا ه ماذا قد يحط بناني والحبل والجلاد ينتظراني لم تبق إ ل ا ل ي ل ة أ ح ي ا بها و وجدت ان ظلامها أ ب ف ا ن ي ستمر يا أ ب ت ا ه لست أ ش ك في هذا وتحمل بعدها جثماني ذكرت اسنان غ ص ي ل ة ت ح ي ا ت ل و ا ل د ك وتصبير لها ت س ب ي ت أ ن ه ا لا تحزن لان الولد مات شهيدا ومات ف ط ل ا حسب ما يقول و خ ط م ا ل غ ص ي ل ة بانه سيلغى أ ب ا ه و أ م ه ويلغى الظالم بين يدي الله قائلا ف إ ل ى لقاء تحت ظل ع د ا ل ة قدسيه ا ل أ ح ك ا م والميزان وعجبت هذه ا ل غ ص ي ل ة على وزنها ن س ي ت ا ل ا ب ي ا ن ا ل د ا ل ي ة بعنوان ص ر خ ة في عالم ا ل أ م و ا ل سميت هذه ا ل ا ب ي ا ن ص ر خ ة في عالم ا ل أ م و ا ل م ق د م ة من م ج م و ع ة من الابيات ثم ت و ص ي ا لواقع ا ل ج ا م ع ة في ذلك الزمن قلت فيها أ خير انا ّ يستريح جناني والدين والاخلاص ضد لساني ميراثنا قد كان مصدر عزنا واليوم اصحى قرده النسيان ق ر آ ن ن ا وحي الاله وشوعه امسى يعاني لوعه الهجران اسلافنا حملوه نورا صادقا وبه أ ض ا ء ظ ل م ة ا ل أ ب و ا ن ي وبه أ ذ ل ا ل ك ف ر في أ و ط ا ن ي حتى غدا متهدم ا ل أ ر ك ا ن ي صبوا به معنى ا ل ح ي ا ة ف أ ص ب ح ت ت ع م ا ل إ ب ا ء و خ ش ي ة الديان فوعاهم التاريخ في صفحاته رمز الشموخ وعزه الانسان واليوم أ ض ح ى نهجهم وشبيههم عند الغواب و س ي ل ة الخذلان ي أ ت ي ك من بين الخلايق ناعق في صوب نص زاهي ا ل أ ل و ا ن ي ويقول إ ي ا ك السلوك لذبهم واحذر من ا ل ت غ ل ي والاذعان ف ا ر د ز مقالته وكن متيقظا واسلك سبيل الحق دون ت و ا ن ي حتما ستلقى في الطريق مكائدا من صنع كل مكابر شيطاني ولسوف ترمى بالسباب و ب ا ل أ ذ ى ف ا س ب ت وكن كالصخر في الطوفان واعلم ب أ ن الزر حوزته و غدت م ح ف و ف ة بكتائب ي الحيتان ن ي هذه ا م م المدخل الجامعة خ د ة لا وقع أ مصوار معلومة النفاق السجية لكل ع ي ي وتخذير قرهاني في ينشه يهدي فنش من منبر مشاعر وسوء نوره تعادر العرفاني أعظم الخل الأنام بمثل للحلم برزت أ م و ر لا تليغ ب ط ا ل ب للعلم يعلو ه ا م ة الاوطان ي تلقى فتاه في ف ي ا ب ترجل فتخالها من جمله الفتيان نفس المجالس و ا ل م ل ا د س والخطى لم يبق إ ل ا الشعر في ا ل أ ذ ق ا ن ي أ و قد ترى في الوجه دون تعمد عجبا من ا ل أ ص ب ا ء و ا ل أ ل و ا ن إ ذ ا ر أ ي ت جلوسهم وحديثهم ورايت أ ق و ا م ا على الميدان ل ر أ ي ت من دول ا ل أ ع ا ل ي ل و ح ة م ر س و م ة ب أ ن ا م ل الشيطان ولسوف تقسم بالبلال مجاهرا أ ن قد ر أ ي ت الغرب راي أ ي ي ع وفي اللواية والقوم مصائف رأيت وأيضا ما فيهم غضاني يأتوا الألمان ذكتوا باركوا أن من قد قد ما لله هل عيان ا ل إ ن ي سائل سؤلا و أ ر ج و غايه ة تبياني هل يعني التعلم أ ن ن ذ ن س ديننا أ و أ ن نكون كعابد ا ل ب ا ن ي أ و يعني التقدم أ ن ندوس حياءنا و ن ق و ن ش ر ع ة خالق ا ل أ ك و ا ن ي والحضاره هل تراها اقسمت أ لا ترى في ثوب إ ي م ا ن ولا إ ح س ا ن لا شك إ خ و ا ن ي ب أ ن حليمكم سيجيب يفتح مسمع ا ل آ ذ ا ن كلا فليس ا ل أ م ر إ ل ا ش ر ع ة نزلت ب ف ع ل ت ب ل د ا ل أ ذ ه ا ن تدعو الى و ا د ا ل ح ي ا ة وقتله و ت ص ي ر ا ل إ ن س ا ن ة الحيواني وتصور الشرع الحنيف و أ ه ل ه في ص و ر ة الوحش الغشيم الجاني فالله نساله ايجبر كسرنا ويجيرنا في حالك ا ل أ د م ا ن ي و إ ل ي ه نضرع أ ن يعيد ل ا م ة مجدا سديدا ضاع م ن ل اواني وهو المرجى أ ن يقيل عثارنا فلقد بلغنا ذ ر و ة العصيان ولسوف نصره بابه ورجاءه ما دامت الارواح في خفقاني ولسوف نصره بابه ورجاءه ما دامت الارواح في خفقاني كانت هذه الابيات مدرجات الجامعه او ص ي ا ل و ا ق ع الجامعه وربما هذا الواقع ما زاد الى ل ي وربما م م ع يكون غدا ز د و تفاغت لكن ا ل إ ن س ا ن ينكر ويضيء ولو ا ل شمعه للظلام أ ف ض ل من أ ن يصب الظلام الف مره من الشعر الرمزي المتعلق بمرض الواقع الواقع الاجتماعي والواقع السياسي ق ص ي د ة ب عنوان زمن الفشل وهذه أ ح د الشعراء الذين اعجبت بهم و ي ع ي ه ب أ ب ي ا ت ه وقصيدته و ي ب ن الشعر الحر أ و الشعر التفعيل على ا ل أ و ز ا ن ا ل م ت ب ا ي ن ة و ا ل م خ ت ل ف ة يقول عن زمن الفشل ي س أ ل من س أ ل عن ذ ه ا ء الريح وعن ت ك ا ي ض ل د و ل وعن د م ا ئ ن ا تراف وعرضنا يباح وعن ص د ي ر ن ا يساق وشيخنا يذل وبلدنا تسل في زمن التجل يعيش كل كافر حرا بلا ق ي و ت وكل من أ س ل م معتقل و ي ن ت ق ي اليهود و أ م ة تشاع و ا م ة تريد و أ م ة و ا ح د ة فقط في ق ب ض ة القيود لم تزل في زمن التجل ي س ت د ل الناس بلا أ ج ل فيومن ا ل م ص و ص في إ ع ا د ة الامل في و ض ح النهار اذون قويا لسانهم ك ن و م ن ا طويل وسرهم يصيبه العويل وسيفهم يكفر بالعدل في زمن الفشل كفسن في جرابه الحسام وكبر ا ل إ م ا م ب أ ر ب ع ع ق ب ه ا السلام فطاب للثعالب المقام فلم تعد تلجا للحيل في زمن الفشل العلم لا ي ح ت م بالعمل العلم كي يرى العلم للثراء العلم للمراء العلم للجدل في زمن الفشل يكون في الدعاء من لا يكون همه ن ص ي ح ة القصاه ولا يكون همه ع ب ا د ة الاله ولا يكون همه ا صناعه ط ا ل ح ي ا ة ولكن كل همه تصيد الزلل في زمن الفشل ينحرف الصغار والكبار فالشيء لا ينعم ب ا ل ب ق ا ر والطفل قد شب على الصغار والام في المساء تلعب الثمار وفي النهار تعبث في شواطئ البحار والزوج مستعار متيم يسكره الغزل في زمن الفشل يغضب بالنساء للعمل ويصبح القرار للرجل السكون و ا ل ا س ت ق ر ا ر للرجل وعندها تضيع ا ل ع ي ا ل تسترجل النساء ي س ت ن غ ا ل ج م ل ع ن ز م ن ا ي ت ش ا يا يوسف لا تسال و س أ ل عن ا ل ع و د ة للوسل ع ن ص ح و ة الهدى و ا ح م ة تمشي على م ه ل تسير خ ل ف ق ا ل ل غ س ل تسير لا تمل ف ع ن د ه ا و ع د ب أ ن ت ظ ل يا أ يوسف لا تسال عليك بالعمل عليك بالعمل صور للوقت جل ا و ظ ل م ا ل ه ز ي م ة ا ل ن ف س ي ة التبرج بالسفور الفواحش و ا ل م ن ك ر ا ت وجانب آ خ ر من الصور ا ل م غ ل و ب ة من الشعر الرمزي المتكلم عن الصور المغلوبه بالمجتمع ق ص ي د ة بديعه ر م ز ي ة بعنوان ح د ي ق ة الحيوان يصور الشاعر هذه ا ل ح د ي ق ة صور يفهم العاقل أ ن هذه الصور ما هي إ ل ا حديقه الانسان هذه الحيوانات هي ع ب ا ر ة عن رموز ل أ ن و ا ع من البشر يعيش و في المجتمع بين الناس ف ي ق و ل و ل د ي يزور ح د ي ق ة الحيواني, الحيواني ويعود د يحكي ق ل لي ك و ف ي عياني ويقول ل أ ب د ي ر أ ي ت مشاهدا ً س د ع الحليم هناك كالحيران إ ن ي ر أ ي ت الذئب ي م ه ر ب أ س ه في ن ع ج ة مرهده ا ل أ ر ك ا ن و ر أ ي ت قردا ً فاسقا ً م ت ل ص ص ا يرمو الى أ ن ث ى لدى ل ج ي ر ا ن و ر أ ي ت ص ق ر ا ً غافلا ً و إ ن ا ث ه م ف ط و ن ة بالبوم والغربان و ر أ ي ت دبا كالكفيل ض خ ا م ة ً ويضم قامته كغصن الباني ورايت ثورا كم يضم قواره شدوا كشد بلاد للبستاني ورايت ليسا خائرا متخاذلا وعرينه بقياده الجرذان ورايت ديكا مضخما شبعا ولم ير م بالفتات لياره الجوعان ورايت للحرباء الف عباءه لتبذل الاحوال والازمان و س ا ل ب المكار يمشي خاشعا ً م ض ا ر ا ً من ا ل ز ه د و ا ل إ ي م ا ن ف ص ر ق ت أ ق ص ر يا بني ولا ت ذ ي وصفا ً فتلك ح د ي ق ة ا ل إ ن س ا ن ل ذ ئ ب أ ر ق ى م ن من ا ل إ ن س ا ن إ ن عاشوا بغير المنهج الرباني ا ل ذ ئ ب أ ر ق ى م ن من ا ل إ ن س ا ن إ ن عاشوا بغير المنهج الرباني لكن ش اصور و ا ق ر عن كثير من الموازين ا ل م غ ل و ب ة المجتمع بين الشيب والشباب والفتيات من الابيات الرمزيه ا ل ن ا ب ذ للواقع المتكلمه عن النفاق الاجتماعي أ ب ي ا ت ب س ي ط ة في المبنى لكنها ك ب ي ر ة في المعنى تدرس ل ل أ ط ف ا ل المراحل ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة أ و م ر ح ل ة الاعدام بعنوان الثعلب والدين, السعلب والدين هذه ق ص ي د ة تتكلم عن النفاق الاجتماعي ا ل م ت ر ع سوره ر م ض ي ة ي ح ف ظ ا ل ص غ ا ر وربما الكبار يقول فيها احمد شوبي برز ا ل ت ع ل ب يوما في ه ي ا ب الواعظين ومشى في ا ل أ ر ض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله اله العالمين يا عباد الله توبوا فهو ك ف ا ل ت ا ي ب ي ن واشهدوا في العيش إ ن العيش عيش الزاهدين و ا ط ب الديك يؤذن ل ص ل ا ة الصبح فينا م و ع ظ ة ب ل ي غ ة لكن من أ ي ن صدرت من ا ل س ع ل ب المكار السعلم المنكار الله يعني ينوم فهو التاليبين واجهد الزاهدين الديك الصف الديك وليس الصلاه وليس ا ل أ ذ ا ن و إ ن م ا المقصود الديك المسكين فهذا الديك رسول من إ م ا م ا ل ن ا س ك ي ن عرض ا ل أ م ر عليه و هو يرجو أ ن يلين عرض عليه ا ل أ م ر بالحجج ا ل ع ق ل ي ة والمبررات ا ل م ن ط ق ي ة والمصالح الواقعيه و ا ل ض ر و ر ة ا ل ش ر ع ي ة عرض ا ل أ م ر عليه و هو يرجو أ ن يلين لكن الديك كان د ي ك و ا ع ي ونادرا ما نجري ديك واحد ل أ ن اي ديك حيكون ديك ف أ ج ا ب ت د ي ك عذرا عنده خ ب ر ة س ا ب ق ة أ ج ا ب ت د ي ك عذرا يا أضل ا ل م د ي يا ن أ ض ل المهتدين بلغيت تعلم ص عن ا أداه ا ل ل ح ي ن س حكمة عني عن جدود الصالحين من ذ و ا ل ت ج ا ن ممن د خ ر البطن اللعينه انهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما أ ن ا ل ا س ت ع ل ي ب د ي ن ا مخطئ من ظن يوما أ ن ا ل ا س ت ع ل ي ب د ي ن ا ح ك م ة ع ظ ي م ة ت ت ك ل م عن النفاق الاجتماعي المجتمع هو ا ل ذ ك المسكين المنافق المخادع المحتال المكار ه ذ السعر ا ل المنافق الخطير في المجتمعات ا ل م س ل م ة وغير المجتمعات ا ل م س ل م ة الممكن يسمى الطابور الخامس يزرع الكدن ة و ص ط المسلمين ي ؤ د نار الخلافات ينصر في م ظ ه ر ا ل إ ن س ا ن ا ل م ح س م والمصلح يلبس جلدتان على قلوب الذئاب فهذه كانت من ا ل ص و ر ة ا ل ر م ز ي ة أ ي ض ا المعبره عن ا ل ن م د ا ل و ا ق ع لا ت و ج ص و ر ة ر م ز ي ة أ ي ض ا منها أ ب ي ا ت ح ر ة م خ ت ص ر ة م ع د و د ة تتكلم عن حال حكام العرب تزبع مع العرب تجاه الغرارات ا ل ظ ا ل م ة ا ل أ م ر ي ك ي ة أ و ا ل ر و س ي ة أ و ا ل أ ج ن ب ي ة عموما تصدر الغرارات ا ل أ م ر ي ك ي ة وتنفذ ما ورد الفعل من حكام العرب والمسلمين العرب الشاعر يصور هذا الحال بكلمات م ع د و د ة كلمات م ع د و د ة يضع فيها ا ل ن غ ا ط ع ل ل ف ر و س قال أ ح م د مطر الشاعر الشائر بدعه عند ولاد ا ل أ م ر صارت ط ا ع د ه كلهم يشتم أ م ر ي ك امريكا و أ إذا ما ن ه وامريكا ل ش تبقى قاعدة فإذا ما ننهم م قعدوا، أ لتبني ق اذا ع د ة ه ه ل البدعة ق ا ع قاعدة د دول ة هرب، ما قدما العرب نهضوا ج د للشتم م ر ا ا ت ا ر ة كلهم ي أمريكا وأمريكا إذا ما إذا نهضوا لشبن تبقى ق ا ع د ة إذا ما قعلوا ثلاث الغضار ا و نهضت ت ى ا ل ج ي ن ه ض أ م ر ي ك ا لتبني قاعده ئ د ة هي قلمات م و د ة ل ك ن ا معكرة عن هذا الواقع. هذه ا الواقع ذ ه بعض ا ل أ م ث ل ة للقسم ا ل أ و ل من الشعر الرمزي الشعر ا ل ن غ د ي لبعض المظاهر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة والمظاهر ا ل س ي ا س ي ة وبعض الصور ا ل م ب ل و ب ة في المجتمع ننتقل إ ل ى القسم الثاني وهو الشعر الذي فيه نوع من ا ل ط ر ا ف ة و ا ل م ل ح ة و ا ل د ع ا ب ة وشيء من ا ل ر ش ا غ ة و ا ل ض ر ا ف ة بالحق وليس بالباطل وهذا جانب كبير يحتل مساحات ك ب ي ر ة لدى كثير من الادباء المشهورين بهذا النوع من الشعر ف أ ب د أ ب أ ب ي ا ت ي قلتها ردا على واحد من المتطاولين على سكان ا ل ج ز ي ر ة طبعا الشريعه ا ل ا س ل ا م ي ة ليس فيها ع ص ب ي ة وليس فيها ق ب ل ي ة ولا ع ن ص ر ي ة لكن بعض الناس تطاولوا على اهلنا في ا ل ج ز ي ر ة و س م و ه م اهل العوض حتى جامعه في الجزيره س م و ه ا جامعه اهل العوض يعني تجاوز الحد ش و ي ة في الهياء او في الفخر او في التعصب واحد من هؤلاء سئل عن ا ل ع ا ص م ة فمدح ا ل ع ا ص م ة لكن ذ كانت ه ا ل ي ر ه ع ب ي ه جزيره ذ ا ا ل ع ي ب قال ه و ع ر ب ا ل ج ز ي ر ة قال ر ه ج ي ب العاصمة ع ر ب ا ل ج ز ي ر ة فقال من ضمن ما قال ه ن العاصمة لكن ي ع ه ر ص ف و ي ه ا و ج م ا ل ه ا ع ر ب ج ز ر ه جزيره جزيره ج ز ي ر ا جزيره ج ز ي م ه جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره ج ر ه ج ز ر ع ة ز ي ر ه جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره ل ز ي ر ه جزيره جزيره جزيره ج ي ر ه جزيره ج ز ي ر جزيره جزيره ج ر ج ز ي ر جزيره ج ز ي مستشفى الحواجز جزائرا ثم استغرق ب س ر ع ة و أ م ا ن أ و جاء أ ه ل الدار يصبح بابهم ف إ ذ ا ب ي من ج م ل ة ا ل س ك ا ن ي ن ل أ ن الجار استغرق ب ل و ا ل د ا خ ل ي ة ويلها ان أ م ه ا عرب ا ل ج ز ي ر ة داو كل زمان من جاهل ء في ونصطلح أنه معنا في مشكلة الطليح في خ ي في ة قال جاء الورى ل من ي م ع ل ق ا بين الدجاج وبين ب ع ض الضاني و أ ت ى ل ي ح ك م ن ا و ي ح ك م أ م ر ن ا ه وضيعت ا ل أ ح ر ا ر في ا ل أ و ط ا ن ب ا ل ل ه ي ا لطلات ر س ا ل ة كفوز ب ا ب ة ب س ر ع ة و ت ف ا ن ي أ و نفدر ا ل ب ا ب ة نحت ا ج م ع ك م يا أ م ت ي ع ا ش ق على ج ر ك ا ن ي قص ي ل ج ر ك ا ن ة المشهور ة فهذا ا ل رجل ل مطاول علينا نحس باري ج ز ي ر ة كتبت ع ل ي و في ظ ه ر ا ل و ر ق ة ومن ا ل درمان بنفس الوزن بنفس ا ل غ ا ف ي ة سميت الرد ا ل غ و ل ا ل تراج في الرد على الاوباش و ا ل قلت له ليست س ف ا ه ة ب ا ل ق ن ا من شاني كلا ولا أ ه ل ذوي الهذياني واريد نفسي أ ن أ ك و ن مشاتما او أ ن أ ث و ر للزخه الصبياني لكن إ ذ ا الجهلاء لم يجدوا لهم ح س م ا ً فتلك م ص ي ب ة ا ل أ ز م ا ن يتطاولون ب ش ي ء كل مسالم فعل الجهول وصنع كل جبان و إ ذ ا ر أ و ا يوما لسانا صارما ً يتطايرون خ ط ا ي ر السخلان يا من تجراتم بجهلكم على أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة د ر ة ا ل أ ز م ا ن أ س د ت ر ب ع في المرور ف ج ا ء و متحفزا ً جرز من الجرزان ليقاتل ا ل ي س ل ه ا ز ب ر مجاهرا بالله كيف الحكم في دشاني لا شك أ ن الجرذ معصوف به من ز ه ر ة من دون رفع بناني ويشيع الجسمان الجلد محمولا على ق ف ل يجاوبه من الجركان ويصطر التاريخ م ه ز ل ة جرس كانت ص ب ي ح ة أ م ة الفيلاني فاذا ا ت ه ي ت م عن سفاهه ق و ل ك م فهي النجاه لكم من الموتان ي او نرسل القطه المشاكسه هاججا فيبيدكم في س ر ع ة وتفاني ونصب في ايامكم بعد الفنا ج ا س ا ن غ ط ر ه من ا ل ج ر ك ا ء ويصفر ا ل ع و ق الكريم رماده ل س ب ا ل بارض سطور م ظ ر م ا ن ي هذا طريقتنا وهذا نهجنا اهل ج ز ي ر ة ع ز ة السودان طبعاً يعني زي ما هذا ا ل كلام ليس ل ل ع ن ص ر ي ة ولا للقبليه و إ ن م ا هو من باب الرد ا ل ط ر ي ف الرد ا ل أ د ب ي لكن اهل الجزيره ة يوم الخير و ف يوم الشر و ربنا ل د ي ن ا خير و ي ب ي د عننا شر كذلك من ا ل ق ص ا ئ د ا ل م ت ك ل م ة عن ا ل ص د ف ة و ا ل م د ا ع ب ة أ ب ي ا ت تتكلم عن أ ح ل احلام م بعض البشر بعض الشباب أ بعض الشباب لماذا ي ح ل م واعملوا ظ ر ف ا ت يتكلم ع ل ع ب ل ر عن ماذا يريد وماذا يتمنى شايل هم لجنو قال في ق ص ي د ة سماه الفتى ا قال في ل ي ل ة كانت ك أ و ح ش ليلتي عز الرغيف ونفذ ما في القدره لم الق ق ط ر ة مايكول و ا ح د ة فشكت مصاريني وسالت دمعتي لكن سويعات م ض ط ف ر أ ي ت ه ا ملئا بمايكول حتى ا ل غ م ت ي فجلست ثم طلبت ماء صافيا و ن ز ر ت ملحا ثم حبت شطتي واخترت من حمر ا ل ر غ ا ي ب خمسه لما انتضت أ ت ب ع ت ه ا بخمسه وعملت تقطيعا ولم ا ف ل ظالما قطعت ولكن هناك اولئك اجل وطلقتنا في ع م ا ل غ ن ف س ي وصفه صحابه وعود و س ك ب ر ن ا في الزيت العامه ترددين بالزيتون وقطعت بعض السمكي و ج ع ل ت ه ا تصبح كأحسن خلطتي و س ر ت رائحه و وعطر ج و ن ا ف ه د ا ج أ ص حبي ا وهاجد ع ي د ي لما تطلب و أ ن ا أ ر ا ه ا فتتن ت ل ب ت ف ؤ اجي و ا سمالك ت وجدي فمددتي د ي نحو الفتاه تتن لابد من ح و ت و يالها من حلمي و يالها من حلمي يعني حتى ا ل أ ح ل ا م ي حتى ل ح ت ى لحظه حتى ل ح ت ى ل ح لحظه حتى لحظه حتى ل لحظه حتى لحظه ح ل ح لحظه حتى لحظه ح ل م ظ ه حتى ل ل ح ظ ت لحظه حتى لحظه حتى لحظه ح لحظه حتى لحظه حتى ل ح ع ه حتى لحظه ح ت و ان كان نوع من التراث الاكيد لا يخلو من علاج بعض المشاكل و توصيف بعض المصائب في الواقع معلم من المعلمين بيشكو حاله من حالات م آ س ي التعليم مع الطلاب ا ل أ غ ب ي ا ء المشاغبين ا ل أ ج ب ي ا ء داخل الفصل أ و في المدرجات شان الفلسطيني ابراهيم طوبال من المعلمين صنع الكلام و ا ل ق ص ي د ة ا ل م ش ه و ر ة لشوقي قم للمعلم وفه ا ل ت ب ج ي ل ا ك ا ل المعلم أ ن يكون رسولا قال معارضا لهذه ا ل ق ص ي د ة شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه ا ل ت ب ج ي ل ا اضعفت بيتك هل يكون مبجلا من كان م ل نشر الصغار خليلا ويكاد يخلقني ل ا م ي ر بقوله كاد المعلم أ ن يكون رسولا قال كلامنا نلعب الامير بقوله كاد المعلم أ ن يكون رسولا لو جرب التعليم شوقي ساعه لقضى ا ل ح ي ا ة ش ق ا و ة وخموله حسب المعلم غ م ة و ك آ ب ة م ر أ ة الدفاتر ب ك ر ة و أ ص ي ل ة م ئ ة على مائه إ ذ ا هي ص ح ح ة وجد العمى نحو العيون ا ل س ل ي ل ة ولو ان في التصحيح نفعا يرتجى والله لم أ ك ق ب العيون بخيله قالوا كفايه العيون ذات ك ما ك ث ي ر ة على أ و ل ا د ن ا و ط ل ا م ن ا ا قالوا ل ع ل م ا ء قال ولو ان في التصحيح نفعا يرتجى هو قال وابيك أ ن ا قلت والله الحديث بالحب ما تجوز قال وابيك لم أ ك ق ب العيون بخيله لكن م ص ح ح ح ه غ ل ط ة نحويه مثلا و ا ت خ ذ ا ل ك ت ا ب دليلا مسترشدا بالغر من آ ي ا ت ه أ و بالحديث مفصلا تفصيلا واغوص في الشعر القديم و أ ن ت ق ي ما ليس ملترسا ولا مبذولا و أ ك ا د أ ب ع ث في بويه من البلا وذويه من أ ه ل القرون ا ل أ و ل ى و أ ر ى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إ ل ي ه والمفعولا ة ل تعجبُوا صحتُ يوماً إن صيحةً وسقطتما ب من الفصول قتيلا يا من يريد الانتحار وجده ان المعلم لا يعيش طويلا طبعا ن ظ ر ة يائسه و م ب ط ف ى وكنت جاوى السياسه لما ل غ ي ن ا هذه الكلمات بعض الاغراض طباليا الجامعه بعض المعلمين أ ب د و ا الرياح ل أ ن ه يعانوا ا ل نفس ا ل م ش ك ل ة و ا ل ع م د ة لكن الطلاب اجتاؤوا من هذه الكلمه لانها تمس الطلاب و تنصف المعلم فعملت لا ت ع د ي ل في أ ر ب ع ابيات استدراك. استدراك على هذا الشارع في أ ر ب ع ابيات لانه ذكر ا ل ص و ر ة م ظ ل م ة لكن أ ج ح ف وما ذكر ا ل ص و ر ة ا ل م ش ر ر ة فعملت ا ل ت ع د ي ل في ا ل ص و ر ة ا ل م ش ر ر ة في أ ر ب ع ابيات لكن طلاب لنا نبغوا فلا تحتاج في تجريسهم طويلا فاذا رميت الغصه في جو السماء فهموه حتى يصرعوه قتيلا و إ ذ ا امتحنت عقولهم وذكاءهم لملئت اسمى الورى تهليلا ولصحت إ ن العلم أ س م ى غاليه لا أ ب ت غ ي عنه ا ل ح ي ا ة بديلا بالاصول ر ة ا ت ي نفسه معدول الضياع يعني وزنه لكلام هذا ا ل ش ي ء ر كذلك من ا ل أ ب ي ا ت التي فيها نوع من الصرفه و الدعابه و فيها كذلك علاج ب ع ض القضايا و تصوير لبعض المظاهر ا ل س ا ل ب ة في المجتمع ق ص ي د ة التحذير من ص ح ب ة ا ل أ ح م ق يعني ق ض ي ة تتكلم أ و ت ع ل ق من ش ب ك ة العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة من انسان من يجالس من يصاحب من ي ؤ خ ي ما ه ي ص ف ا ت ا ل أ خ الذي يستحب الوقوه استفاد الاخذ ا س ت ث ق ل و خ و ة مع الطالبات والطلاب مع الطلاب يعني الشاعر ب يتكلم عن ق ص ي د ة فيها م ا س ا عن طريق خ و ة ط ا ئ ج ة وعلاقه غير م و ض ع ة جعل الشاعر البطل لهذه ا ل ق ص ي د ة الدب ي تجوزا س م ى قصيدة ت لكنها ر ج و ز ة من الاراجيل وقام ا رابياتها ل كل له ر ر ج و وزن ز ة بيت من له وزن خاص ف من ل ر ج و و ز ة ب ي ل ه وزن خ ا ص و الشعراء ف ي وغير ة خاص أ ر حمار ا ا ج ي هي ل أ و الرجل ح م ا ر الشعراء لأنه سهل ل ن ا ا م ت وقام ل ل ل وخبيب ا ال... ء فالرجل ح ا الشعراء ر ر ف ن ك بهذا الشعراء ح م ا الزغاية قال ا ر في هذه ل ا عن ل الزب الأحمد الذي قضى على ب صاحبه هذا ا م في قضى ع س نتيجه للحب الشديد لكن ا ل ح م ا ر ة كانت هي السبب هذه ا ل م ا س ا ة التحذير من ص ح ب ة ا ل أ ح م ق قال الشاعر الراقي لا ت ص ح ب ن ا ل أ ح م ق المائي قش مقمقه ة عبو سوء ع ا ط ل ولا صديق جاهل إ ن الصحاب المائي من أ ع ظ م ا ل ب و ا ي ق الاحمق ف إ ن ه لحمقه وخطه في عنقه يحب جهلا فعله و أ ن تكون مثله يستحسن القبيحه و يبغض ا ل ن ص ي ح ة بيانه فهاء و حقه ش ف ا ه و ربما إ ذ ا نظر أ ر ا د نفعا ف أ ض ر كفعل ذات الدب لخله المحبه هنا ظهر الدب بطل ا ل ق ث ة ماذا فعل هذا الدب ما ي ق ف ف هذا الدب روى اولي ا ل أ خ ب ا ر عن رجل سياري أ ب ص ر في صحراء عظيمه ارجائه ل أ دبا عظيما موثقا في س ر ح ة م ع ل ق ة م غ ي د معلق من رجله في ش ج ر ة وقع فيه شرق و ف خ يعوي عواء الكلب من ش د ة وكربه فادركته ا ل ش ف ق ة عليه حتى أ ط م غ ه وحله من قيده ل أ م ن ه من قيده ونام تحت ا ل ش ج ر ة منام من قد أ ض ج ر طول الطريق والسفر فنام من فرط الضجر فجاء ذاك الدب عن وجهه ي ذ ب وقال هذا الخل جفاه لا يحل أ ن ق ذ ن ي من أ س ر ي وفك قيد عسري فحقه أ ن أ ر ص د من كل سوء قصده قال لازم أ ر د الجميل هذا الصديق الوفي لازم أ ر د له الجميل قال حكون قاعد هنا ما أ خ ل ي أ ي سوء ولا ب ك ر و يصل لازم أ ح م ي ه وادافع عنه و أ م د ي ه بالروح والدم ج ف ا و ل ا يحل أ ن ق ن يجب م ا ر ي ك ح ق ه أ ن أرصد من ك ل سوء قفضه و ج ل ر ا ء ل ص د ي ق ع ط ي ا فأقبل ا ل ذ ب ا ت ويعطي ا ل ر ب ا ب ة و ق ع ت ل ح ي ن ع ل ى شفار ع ي ن اجراءات ل ويعطي ا ج ر ا ع ي ن فوقعت ب ح ي ه ليوم ا ل أ س و د على شفار عينه و الدب ي شاهد المنظر فجاش غيظ ا ل ذ ب و قال لا و ربي لا أ د ع الذباب ة يسيمه ع ذ ا ب ا قال ما بخليها تابي صديقي فماذا فعل عمل ه خطه ف ك ر ة خ ط ي ر ة ف أ س ر ع الدبيب من ص خ ر ة ق ر ي ب ة فقلها و أ ق ب ل يسعى إ ل ي ه ع ج ل ا فلما حاله وزن الموضع في د ق ة لما حازاه صك بها محداه ليقتل الذبابه قتلا بلا أ ر ا ب ة فرد منه الراس وفرغ ا ل أ ض ر ا س وقتل الخليله لفعله الجميله فهذه الروايه تنهى عن الغوايه في طلب ا ل ص د ا ق ة ع ن د أ و للحماقه ا إ ذ كان فعل الدب هذا لفرط الحب ي وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح عيسى عليه السلام فعالجت كل أسمهي و أ ب ر ص مشوه ي لكنني لم أ ط ق ي قط علاج ا ل أ ح م ق ا ل ح م ا ق ة ليس لاعبك فاياك أ ن يقول لك صديق أ ح م ق و إ ي ا ك أ ن يقول لك ص د ي ق ة ح م غ ا ء ا ل ح م ا ق ة أ ع ي ت فجل داويها يعني ا ل إ ن س ا ن م ف ر ض يعمل ق ص في العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة إ ذ ا أ ر ا د ان يجالس يجالس أ ه ل الخير أ ه ل العلم أ ه ل الفهم لكن يجالس أ ه ل ا ل س ف ا ء ه البلاء و ا ل ه ب ا ل ة والطيش و ا ل ج ا ل س ي ك و ن هو المتضرر ا ل أ و ل س ي ك و ن هو الخسران ا ل أ و ل لذلك قديما أ ي ض ا واحد اكتليا بنوع من هؤلاء الشغلاء صديق لكنه صغير الضيق وشغير ا ل الدم ف ي ع ي و ن ن ص ا ق ان ل ل ينفجر في غائلا يا أ ب ا ا ل ع ب ا س أ خ ي ن ا يا ش غ ي ل الشغلاء انت في ا ل أ ر ض شغير وشغير السماء انت في الصيف ثموم وجليد في الشتاء و اخر يتكلم عن الصاحب الجاهل صاحبه وعبد ل ز ي ا ر ة لكن لما زال صديقه كره ح ا ج ة ا س م ه ز ي ا ر ة و كره ح ا ج ة اسمها الوفاه ب ا ل أ ه ل و ا ل م س ا ق فقال لي صاحب وافد يزور م ب ك ر ة وتطول دورته ش سنين او أ ش ه ر تطول دورته سنين واشهر إ ذ ا تحرك فقه متكلما أ ح س س ت بركانا عليك تفجرا و إ ذ ا ر أ ي ت الثغره صحت مجاهرا سبحان من خلق الجبال وصوره و ا ل أ ر ض تجذب كل شيء نحوها واذا راته ت و ا و حاولت ان تنشره و أ ت بيعبر مدى دم تغالت ص ق و ا ل م أ س ا ة التي يعاني بها من صديقي سكان ا ل س ف ي ن ة أ و ركاب ا ل س ف ي ن ة معه م أ ح د الشغلاء فحول ا ل س ف ي ن ة و ا ل س ف ن إ ل ى جحيم تمنوا أ ن يتخلصوا منه ب أ ي و س ي ل ة فشاء الله يسقط في البحر صغط ا ل فقال الشاعر عن هذه ا ل ح ا ل ة وبعدها مفاجأة س ق ط ا ل غ ي ي ر ه من ا ل س ف ي ن ة في الدجال فبكى عليه رفاقه وترحموا في الصباح ع د ت فيه نحو ا ل س ف ي ن ة م و ج ة تتقدم قالت خذوه كما أ ت ا ن ي سالما لما ابتلعه ف إ ن ه لا ي ه ض ب و ن لكن كذا ش ا ه ا لما امر ا ل يسالون ي ع م ل غ ر ب ل ه العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل ت ص ف ي ة حتى ا ل ي س ا ي س ت ف ي د في الدنيا وفي الاخره آ خ ر ق ل قبلوا ا ت ب قبلوا الرج الرجال إذا أردت ي خ م وتوستمن امورهم وتفقدي فاذا وصلت لذي اللبابه والتقى فله اليدين قرير عين فاشتدي ش ت طرف فتش. إذا أردت أن أ تصاحب اضحك إذا ر إ ذ ا ظفرت ب ذ اللبابه و ا ل ث غ ة ل ذ ي ب و ت غ ل فبه اليدين قريرين تشتدي لان هذا ع م ل ة ص ع ب ة و س ل ع ة ن ا د ر ة في زمن الغدر و ا ل خ ي ا ن ة و عدم ا ل م ص د ا ق ي ة و اللسانين و الوجهين و المكر و الخداع و ربما حتى من أ ق ر ب ا ل أ ق ر ب ي ن يعني الصديق الوفي و الخل الناصح بقى ض ر و ر ة ع ص ر ي ة لان الزمانه ليست زمانه ا ك ا د ي م ي ة ا ل ع ل ا ق ة ليست ع ل ا ق ة ت ج ا ر ي ة م ص ل ح ي ة نفعيه تنتهي ب ن ه ا ي ة ا ل م ص ل ح ة و إ ن م ا تكون ا ل ع ل ا ق ة علاقه د و اخاء ولا تكون هذه ا ل ع ل ا ق ة بهذا المستوى إ ل ا إ ذ ا كانت على رباط ا ل إ ي م ا ن وتقوى الله و م ح ب ة من حج الدين والخلق والصفات ا ل ك ر ي م ة لان ربنا جل و علا ا ذ ا ق ا ل ا ل أ خ الله و يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين و يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل أ ص ح ا ب والخلال والاصدقاء يتبرا بعضهم من بعض يوم يعض الظالم على يديه مش على أ ص ب ع واحد اليدين الاثنين جوه الفم كيف الله أ ع ل م يوم ا ل غ ي ا م ه يحدث هذا يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني ا ت خ ل ت مع الرسول الشديلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لماذا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا ل ا ن كان على الخير ك ا ن على ا ل ا س ت غ ا م ة و ا ل ط ا ع ة لكن غريب السوق صديق الشر غير حالته وصله بالله لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد ان ج ا ن ي وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن هذولا هذه بعض ا ل م ظ ا ئ ر لشعر الطرف ة و ا ل د ع ا ب ة وهو كما واضح ان هذا ه الشعر و هذه ا ل أ ب ي ا ت تعارف نوحي القضايا ا ل ا ج ت م ا ع ي ة من أ غ ر ب الشعر العربي الهجاء الهجاء جاء الشلال ا ل ت ا م ي ة بمنعه لانه نوع من السب ونوع من الشتم فمن الهجائيين ا ل أ د ب ا ء أ ل ف ص ح ا ء الشعراء شاعر مشهور ومعروف يسمى جرود ل بن مالك بن ج ر و ل ولقب ب ا ل خ ط ي ا ه هذا الرجل كان حاضرا ل نفسه سيئا الالفاظ ب ز ي ا ا العبارات و ان كان فصيحا بليغا لولا البساء و عدم اتزال الكلام بلغ من فقده على المجتمع انه هاجى نفسه و ه ا ج أ امه و اباه و خاله و عمه ما ترك انسانا استطاع ان يهلك ج الا هياهم قال عن امه أم اقرب الاغربين اليه هجاها قائلا تنحي فاقعدي عني بعيدا أ ر ا ح الله منك العالمين اغفالا ي ر اذا استوديت شرا وكانونا على المتحدثين جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من الفنينا حياتك ما علمت حياه سوء وموتك قد يسر الصالحين والعياذ بالله مثلا ولد امه مما يدل على ا ه اللسان اذا تعود على الاعوجاج والبزاء من الصعب ان يستغيب لذلك نسمع كثير من العبارات ا ل س ا غ ط ة و ا ل ث ا م ل ة من شباب ربما في المواصلات والمركبات ا ل ع ا م ة وربما في ساحات ا ل ج ا م ع ة وربما في ساحات المدارس لانه هكذا ن ش أ و ا وهكذا تربوا ومن الصعب أ ن يستقيم اللسان إ ل ا ب م ع ا ر ج ا ل ص ع ب ة وبحذر شديد و ب م ج ا ه د ة ت ا م ة حتى يستقيم اللسان ويتحاسر ا ل ف ا ظ ا ل س ي ا ه هذا الرجل هجا نفسه في م و غ ر ي ب مر على طرغات ا ل م د ي ن ة فلم ير ى انسان يهدوه و هو متعود على السفاهه و ا ل ب ز ا ئ ه فنظر في ص ف ح ة الماء ف ر أ ى وجهه فقال ذاما و هاجيا ل ن ف ه أ ر ى لي وجها شوه الله خلطه قبلها أ ب د ش ف ت ا ي اليوم إ ل ا تكلما بشر فما ادري لمن انا قائله ارى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله كم في المقابل من قتيل لسانه كان ت ت ه التهاب ب ق ا شجعانه إنسان بسبب اللسان الرجل ه بسبب يحدد زلة م م ر على ل زلة ل ل س ا ن ت ا لقاءه د ي ن و ا ل ع ي ل ة وتزغط ل ر ا ب و ت الشيعان ح ا ه إنه ا الإنسان لا يلدغنك ف ب في لذلك ا لسانه كانت ل من قتيل تهاب ممنوع ا ل إ ن س ا ن يتكلم بالحق و بالباطل يقوم مع الناس يقوم مع ا ل خ ا ئ ر ي ن يكذب ا ل ك ذ ب ة ليضحك بها الناس تعيش وعيد خاص وتحديد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويل للذي يكذب ا ل ك ذ ب ة ليضحك بها الناس يقول حصل وما حصل قال وما قال ك ا ن م ا كان, كان. ويل للذي يكذب ا ل ك ذ ب ة ليضحك بها الناس ويل له ثم ويل له ثم ويلوا له كلام الشعراء م ط ا د ر لكلام ا ل س ك م ا ء واهلنا في البلد يقول لسانك ف ص ا ن ك إ ن ص ن ت ف صانك وان طلبته هان وودر زمانك ش ك ا لساني احذر لسانك لا يقل و به إ ل ا الحق ولا تقف ما ليس لك به ع ل م إ ن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ما يلزم من قول إ ل ا لديه ر ق ي ب عتيق إ ن عليكم لحافظين كراما كاذبين يعلمون ما تفعلون وفي حفظ اللسان يقول شوغي أ ي ض ا في س و ر ة ا ل ر م ض ي ه يمامه كانت في اعلي ا ل ش ج ر ة آ م ن ة في عشها م س ت ك ر ة فجاءها الصياد ذات يوم وحام حول الروض أ ي حوم فلم يجد للطير فيه ظلا وهم بالرحيل حين ملا ف ب ر ز من عشها الحمقاء والحمق د ا و ما له دواء تقول جهلا بالذي سيحدث يا أ ي ه ايها ا ل ص ا د عما تبحث تقول ج ل ب الصياد ذ ي سيحدث يا أيها ا ل عم تبحث فالتفت الصياد نحو ا ل ص و ي ونحوه سددت سهم ا ل م و ي فصغمت من ع ر ض ه ا المكيني ووقعت في ذ ي ن ا ل س ك ي ن ي تقول قول عارف محققي ملفت, ملفت, ملفت نفسي لو ملفت منطقي يعني فهمه الترف لا تبعد فوات الهواتف فهمه الترف إ ن ه ا تملك نفسها إ ذ ا ملكت لسانها وتثبت روحها ربما إ ذ ا أ ص ب ح ت لسانها ف إ ن ه ا قالت جهلا بالذي سيحدثه يا أ ي ه ا الصيام عم تبحث د و فالتفت الصيام نحو الصوت ونحوه سدد سهم الموت فوقعت من عرشها المكين ي وسقطت في خيبه ا ل س ك ي ن ي تقول قول عارف ا ل م ح ب ق ي ملمت نفسي لو ملمت منطقي هذه ا م ث ل ة وجانب من هذا القسم الثاني الشعر الذي فيه نوع من الفكاهه والمرح وهو حق وليس بباطل ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يباع له ان يفرح ويضحك لكن بالحق وليس بالباطل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قد يفرح هو خير مما يجمعون والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعلم أ ن ه الضحك أ ح ي ا ن ا هو علاج للنفوس ا ل ح ز ي ن ة ج م ر للخواطر وتطيير للنفوس كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يماسح ا ل ص ح ا ب ة ولا يقول إ ل ا ع ق ل وكان يضحك لكن ج ل ضحكه التبسم وربما أ ح ي ا ن ا ضحك حتى ب ج ت نوازنه في حالات ن ا د ر ة يضحك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى تبدو رابرات ا ل أ خ ي ر ة وهذه ا ل ح ا ل ة ليست ل ن ق ط ة في الدنيا أ و ط ر ف ة في موغف و إ ن م ا تصديق ل ل ع ق ي د ة والدين إ ذ ا سمع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كلام من أ ح د اليهود أ و النصارى مواد للدين و ا ل ق ر آ ن كان يفرح و يضحك حتى تبدو نواجله كما ذكر ابن كثير عليه ر ح م ة الله في ت ك ث ي ر قوله تعالى و الارض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة و السماوات مطويات بيمينه قال جاء ح ب ر من اليهود إ ل ى الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قال يا محمد سمعنا أ ن الله يوم ا ل ق ي ا م ة يضع السماوات على أ ص ب ع و ا ل أ ر ض على أ ص ب ع والشمس والقمر على أ ص ب ع و ا ل أ ش ج ا ر على أ ص ب ع والجبال على أ ص ب ع والسائر ا ل خ ل ق على أ ص ب ع ويقول أ ن ا الملك أ ي ن الملوك أ ن ا الجبار أ ي ن ا ل ج ب ا ب ر ة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواديده تصديقا لقول الحبر أ م ا سائر ضحيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان تبستما وذلك من ادب لكن ينبغي ان يتعاطى الانسان المزاح والضحك كما يتعاطى الملح للطعام اذا صغر الطعام الملح لا يستثار اذا زاد المقدار الملح يفسد الطعام وهكذا المزاح والضحك اذا زاد كثره الضحك تميد القلب المزاح يولد الاحقاد والضغائن وربما افسد بين الاقوال والاصحاب حتى المزاح يكون بمقدار معلوم في زمان معلوم ب ا ل أ س ل و ب المناسب وليس في أ ي مكان ولا في أ ي زمان ولا ب أ ي أ س ل و ب و ط ر ي ق ة وهكذا كان هديه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالضحك هو علاج لكثير من ا ل أ م ر ا ض ا ل ن ف س ي ة وربما ا ل ج س د ي ة لذلك الشاعر و هو جيليا قال كن بل س م ن إ ن صار دهرك أ ر ق م ا و ح ل ا و ة إ ن كان غيرك علقما إ ن ا ل ح ي ا ة حبتك كل كنوزها لا ت خ ل ن ا على ا ل ح ي ا ة ب ب ع ض م ا م ن ذا يكاف ز ه ر ة ف و ا ح ة أ و من ي ف ي ر و ا ل ب و ل ب ل ا ل م ت ر ن م ة لو لم ت ف ت هذه و ه ذ ا م ا ش د ى عشت م ذ م م ت و ع ا ش م ذ م م ا أ ي ض شعورك ب ا ل م ح ب ة إ ن غ ف ع لولا ا ل م ح ب ة ا ل ن ا س ك ا ن و ا ك ذ م ا a لا معنى له م إ ل ى ا ل ق ا ل واله بورد الروض عن اشواكه وانسى العقارب ا ل رايت الانجما هذه دعوه الى التفاؤل وان الانسان دائما ينظر الى الجانب المشرق من الحياه ولا يكون اسيرا للجانب المسلم يكون متفائل ولا يكون متشائم والفرق بين المتفائل والمتشائم أ ن ه إ ذ ا اتينا باناء أ و ك أ س فيهما نصفه فارغ والنصف ا ل آ خ ر م ن ا ل آ ن ف إ ن المتشائم يقول نصفه فارغ و إ ن المتفائل يقول نصفه مليء وهكذا يكون ا ل إ ن س ا ن متفائلا ولا يكون متشائما أ م ا النصف ا ل أ خ ي ر الثالث فهو الشعر ا ل س ر ب و ي الهادف هذا الشعر يتنوع بين الدعوه الى مكارم ا ل أ خ ل ا ق ان ا ل إ ن س ا ن لا ينسى ا ل غ ا ي ة التي من أ ج ل ا خ ل ق الهدف الذي من اجله وجد شعر الرساء التذكير ب ح ق ي ق ة النفس ا ل ب ش ر ي ة شعر التذكير بحقيقه الدنيا و ناخذ من هذا م ك ا ل ي ن لا ن ص ي ل بهما الحديث فيقول الشاعر عن التذكير ب ط ب ي ع ة النفس ا ل ب ش ر ي ة في ق ص ي د ة ط و ي ل ة يمدح بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي ا ل ب ر د ة ا ل م ش ب و ر ة من عيون الشعر العربي على م آ خ ذ ا ل ع ق ي د ة م ع د و د ة في هذه ا ل ب ر د ة وفي هذه ا ل م د ح ة يقول النفس كالطفل ان تهمله شب على ص ب ا ل ر ض ا ع وينتصمه ينتصم فخالف هواها و ح ا ج ر ان توليه ان الهوى ما تولى يصمي او يصمي وراعيها وهي في ا ل أ ع م ا ل ا ل د ا ع م ة و ي ن هي استحلت المرعى فلا ت س م ي إ ذ ا أ ع ج ب ه ا المرعى فلا تتركها تسرح كما تشاء إ ن هي استحنت المرعى فلا ت س م ي كم حسنت ل ذ ة للمرء ق ا ت ل ة من حيث لم يدري ان السم في الدسم فخالف النفس والشيطان واعطهما و إ ن ه م ا محضات النصح ف ا ت ه م ي ولا تطع منهما خصما ولا حكما ف أ ن ت أ ن ت تعرف كيل الخصم و الحكمي ثم من أ ب ي ا ت ا ل ر س ا ء ا ل ب ل ي غ ة ا ل ب د ي ع ة ا ل م ؤ ث ر ة ما قال الشاعر المعدود في صغار ا ل ص ح ا ب ة في ن ه ا ي ة زمن ا ل ص ح ا ب ة أ ب و ذو ي ب الهدري رحمه الله مات ل ه خ م س ة أ و ل ا د ف ت أ ث ر بهذه ا ل ف ا ج ع ة ت أ ث ر كبير و نظم أ ب ي ا ت فيها حكم ب ل ي غ ة و فيها مواعظ ع م ي ق ة يقول أ م ن المنون و ر ي ب ه ا تتوجع والدهر ليس بمعجب من ي ج ز ع قالت أ م ي م ة ما لوجهك شاهبا منذ استدلت ومثل مالك ينفع أ م ا لجسمك لا يلائم مضجعا إ ل ا أ ق ص عليك ذ ا ت المضجع ف أ ج ب ت ه ا أ م ا لجسمي إ ن ه أ و د ى ب ن ي من ا ل ب ل ا د فودعه أ و د ى بني ف أ ع ق ب و ن ي حسره بعد الرقاد و ع ب ر ة ما تقلع ف غ ب ر ت بعدهم بعيش ناصب ويخال أ ن ي لاحق مستتبع ولقد حرصت ب أ ن أ د ا ف ع عنهم واذا المنيه ا ن ش ب ت أ ص ف ا ر ه ا ا ل ف ي ت كل تميمه لا تنفع وتجلدي للشامتين أ ر ي ه م اني لريب الدهر لا أ ت ض ع ض ع حتى ت أ ن ي للحوادث م ر و ة بطفى المشقر كل يوم تقرع ولقد أ ر ى أ ن البكاء سفاهه ولسوف يولع بالبكاء من يجدع و ل ي أ ت ي ن عليك يوم م ر ة يبكى عليك مقنعا لا ت س م ع و كم من جميع الشمل ملتئمي الهوى كانوا بعيش ناصب فتفرغوا ف َ ل َ ئ ِ ن ْ بهم ِِْ فجع َََ الزمان ََُّ و َ ر ي ْ ب ُ ه ُ إ ِ ن ِّ ي ب أ َ ه ْ ل ِ مودتي َ لمفجع ُُ و الى إ اخر مقال ثم كان المقال والنفس ََُّْ ر َ ا غ ب إ ِ ذ َ ا ر َ غ َ ب ْ ت َ ه َ ا و َ إ ِ ذ َ ا ترد ُ الى َ قليل ٍَِ تقنع ََْ قال الاطبعي هذا غ ل ب ي ت ابلغ بيت قالته ا ل ع ر َ النفس راغبه اذا َ راغبتها وكذلك نشر رسائل مؤثر البليغ ما ر ص ى به أ ب و الحسن التهامي ابنه الذي مات في ريعان الشباب وعظ نفسه ب أ ن يتذكر الموت وكشف عن حاله بعد فقد ولده الذي كان يعده ل ن و ا ي ب الدهر ومصائب الدنيا ونغمات الدهر و ا ل ح ي ا ة قال ما هذه الدنيا الموارد احيانا تهز ا ل إ ن س ا ن للاضحى ي س ت ي غ ظ يكون غافل فيستيقظ بعد ا ل غ ف ل ة يتذكر بعد النسيان يتنبه بعد أ ن كان لاهيا شاهيا غافلا فقال بعد هذه الفاجعه ما هذه الدنيا بدار قرار وبها النفوس ف ر ي س ة ا ل أ غ د ا ل بين يوم الانسان فيها مخبرا حتى غدا خبرا من الاخبار جبلت على كدر و أ ن ت ترومها صفوا من ا ل أ غ ذ ا ء و ا ل أ ف د ا ر ومكلف ا ل أ ي ا م ضد طباعها متطلب في الماء ج د وتناري و إ ذ ا رجوت المستحيل ف إ ن م ا تبني الرجاء على شفير هار العيش نوم و ا ل م ن ي ة ي ق ظ ة والمرء بينهما خيال ساري فاغضوا م آ ر ب ك م ع ج ا ل ة استعجلوا انما اعماركم شفر من الاكفار وتراقبوا خير الشباب وبادروا ان تسترد فانهن عوالي ليس الزمان وان حرصت مسالما خلق الزمان عداوه الاحرار والنفس ان رضيت بذلك او ابت منقاده بازمه المقدار يا ت و ك ب ا قال عن فقد ولدي اني وترت بصارم ذي رونق أ ع د د ت ه ل ط ل ا ب ة ا ل أ و ت ا ر يا ك و ك ب ما كان أ ق ص ر عمره و ك ذ ا ك ا ل عمر كواكب ا ل أ س ح ا ر وهلال أ ي ا م مضى لم يستدب ب د ر ا ولم يمهل ل و ق ت سراري عجل ا ل خ س و ف عليه قبل أ و ا ن ه فمحاه قبل م ض ن ة ا ل إ ب د ا ر و ا ل س ل من أ ت ر ا ب ه ولدابه ك ا ل م غ ل ة ا ل س ل ت من ا ل أ ش ف ا ر ف ك أ ن قلبي ق م ر ه و ك أ ن ه في طيه ش ر من ا ل أ س ر ا ر أ ب ك ي ه ثم أ ق و ل معتذرا له ووفقت حين تركت ا ل أ م داري جاورت أ ع د ا ئ ي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري ولقد جريت كما جريت لغايه فبلغتها و أ ب و ك في المضمار ولد المعزى بعضه ف إ ذ ا مضى بعض الفتى فالكل في ا ل آ ث ا ر ان يحتقر صغرا فرب مقمم يبدو ضئيل الشخص للنضال إ ن الكواكب في علو محلها لترى صغارا ً وهي غير صغاري اختم بهذه الابيات ونسال الله جل وعلا أ ن يجعلنا من اصحاب حسن الختام وان يعيننا على ان لا نقول الا حقا ولا نتكلم الا بالحق انه جواد كريم يعني نفتح الباب للمشاركات ع ن ي المنصه تفتح الباب لبعض المشاركات ا ل خ ا ر ج ي ة من الطلاب